فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ انه يجعل صدره ضيقا حرجك انما يصعد في السماء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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ لهم دار 7. ويوم يحشرهم جميعا 8. يا معشر الجن 9. قد استكثرتم من الإنس 10. وقال الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا شَاءَ اللَّهِ حكيم عليم وكذلك نولي بأض الظالمين يا مع شواجي قلوا شهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم miembro peri